ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين ليجزى الذين امنوا وعملوا الصالحات ليجزى الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفرة ورزق كريم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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقَتْ كُلُّ مُزَّقٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقَتْ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ افْتَرَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ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 إن نشأ نخصف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب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 يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ الراسيات يَعْمَلُ آلُ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ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 وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورِ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 فَقالَاوا رَبّنَ بعددَ بَيْنَ أَسفَارنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُ فَجَعَناَاهُ أَحادث فَجَعلناَاهُ حادثَ وَمَزَّقُناَاهُ كلُمُ مَزَّقُ إِ فِي ذلكَِكَ لَ آيَاتِ لِكُلِّ صَّارٍ شَكُور.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 وربك على كل شيء حفيظ قل دعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا فِي الأرض لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شريك وما لهم منهم وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له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 كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما ارسلناك الا لتلين الناس بشيرا ونذيرا بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا لِلَّذِي بَيْنَ يَدَيَّ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 إذ تَأْمُرُونَنَا أَن نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَن دَادًا وَأَسَرًّا نَدَامَةً لَّمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَل يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا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 إِلَّا مَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ ٱلضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا۟ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ ٱلضِّعْفِ بِمَا وَهُمْ فِى ٱلْغُرَفَاتِ آمنون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 وَهُوَ خَيرُ الرازِقين وَيَوْمَا يَحْشرُهُم جًَا ثمَُّ يَقولُول للِمَلائكَةِ أَهاءُ لائِئيكُمْ كَانوا يَععبدُون. قَالُوا سُبْحَانَكَ إِنَّ وَلِيِّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفْعًا وَلَا ضَرًّا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 قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مُسْلِمِينَ وَفَرَدَا ثُمَّ تَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ إِن هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ إِلَّا نَذِيرٌ لكم بَيْنَ يَدَي عَذَابٍ شَدِيدٍ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 وَماَا يُبدِئُ الْ الباطِل وَماَا يُعيد قُلإِضَلَْلتُ فَإِن ماَا أَضِلُّ على نَفْس وَإِنه تَدَيتُ فَبِم يُوح إلَْ رَبّ إنهُ سَمح قَيب. وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّ لَهُ مُتَنَاوِلًا مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَقَدْ كَثَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ